خَرُوسُ الْجَدَالِ خَرُوسُ الْجَدَالِ وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَعَفَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَطَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ ما في لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون لَا يَسْتَوُون وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما هم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم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 سقوا الماء إلى الأرض الجروز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين فتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم